بسم الله الرحمن الرحيم ك ا ف ه ا يا عين صاد ذكر ر ح م ة ربك عبده زكريا إ ذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إ ن ي وهن العظم مني واشتعل ا ل ر أ س شيبا ولم أ ك ن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي, فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آ ل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إ ن ا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب ج ع ل لي آ ي ة قال آ ي ت ك أ ل ا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب ف أ و ح ى إ ل ي ه م أ ن سبحوا بكره وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا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 أعوذ إن قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بقيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آ ي ه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ف أ ج ا ء ه ا المخاض إ ل ى جذع النخله قالت, قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أ لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إ ل ي ك بجذع ا ل ن خ ل ة تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي فقولي إ ن ي نذرت للرحمن صوما فلن أ ك ل م اليوم إ ن س ي ا ف أ ت ت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أ خ ت هارون ما كان أ ب و ك ا م ر أ سوء وما كانت أ م ك بغيا ف أ ش ا ر ت إ ل ي ه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إ ن ي عبد الله آ ت ا ن ي الكتاب و ج ع ل ن ي نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعل لي جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا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 يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني, فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا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 لئن لم تنته لارجمن لك واهجرني مليا قال سلام عليك س أ س ت غ ف ر لك ربي إ ن ه كان بي حفيا و أ ع ت ز ل ك م وما تدعون من دون الله و أ د ع و ربي عسى أ ن لا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتز لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا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 انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه آ د م وممن ومن من حملنا مع نوح ومن ذ ر ي ة إ ب ر ا ه ي م و إ س ر ا ئ ي ل وممن هدينا واجتبينا إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت الرحمن خروا سجدا وبكيا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 رب السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول ا ل إ ن س ا ن اذا ما مت لسوف أ خ ر ج حيا ا و ل ا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم, ثم لنحضرنهم حول جهنم جفيا ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا و إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قال الذين كفروا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 حتى إ ذ ا ر أ و ا ما يوعدون إ م ا العذاب و إ م ا ا ل س ا ع ة فسيعلمون, فسيعلمون من هو شر م ك ا ن ا و أ ض ع ف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أ ف ر أ ي ت الذي كفر ب آ ي ا ت ن ا وقال ل أ و ت ي ن مالا وولدا أ ط ل ع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آ ل ه ه ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا ّ فلا تعجل عليهم انما نعد ُ لهم عدا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا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 وما ينبغي للرحمن أ ن يتخذ ولدا إ ن كل من في السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ا آ ت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آ ت ي ه يوم ا ل ق ي ا م ة فردا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 هل تحس منهم من أ ح د أ و تسمع لهم ركزا